بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا منها يركضون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 لو أردنا أن نتخذ له ولتخذناه من لدننا لتخذناه من لدننا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمه فإذا هو زاهق ولكم الويل من ما تصفون بل نقضف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولهم في السماوات والأرض وَمَن يَعْبُدْهُ لَا اسْتِكْبَارٌ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ يُمَاشِرُونَ لو كان فيه ما آله إلا الله لفسدت فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل لا يسالون عما يفعل لا يسالون عما يفعل وهم يسالون أم اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين، أ يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.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 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِمْ تَفَهَّمُ الْخَالِدُونَ أَفَإِمْ تَفَهَّمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ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 اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ قُلْ قُلْ إِنَّ مِنْ عَجَلْ قُلْ قُلْ إِنَّ مِنْ عَجَلْ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 قل ما يأكلون بالليل والنهار من الرحمن بل هم عاذِكِر رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ آثَفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بل متعنا هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر أَفَلَا فلا يرون أن نت الأرض نقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أذرك بالوحد ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا ان مسهم من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا اننا كنا ظالمين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 ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكر وضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيد أن أصنامكم وَتَمَّ اللهُ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَافًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا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 قالوا أأ تفعلت هذا بألهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبرهم هذا فاسألهم فاسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم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 قلنا يا نار كوني برده وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني برده وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نافِلَهُ وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَتَينَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء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 إنه من الصالحين ونوح إذن مِن قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا.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 وآتيناهم أهلهم ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذل كفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمةنا إنهم من الصالحين وَذَنُنُّ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَنَّا أَن لَّن نقدر عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وَذَكَرِيَ إذنااد رَبَّّهُ رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ رَبّ لَا تَذَرنِي فرَدَ وَأَ تَ خَيرُوارسين.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 فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابِلًا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران بسعه فلا كفران بسعه وإن له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّلَ وَعْدُ الْحَقِّ وَقَدْ تَرَبَّلَ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي ضَلَالَةٍ مِنْ هَذَا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جحمنا انكم وما تعبدون من دون الله حصب جحمنا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 إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أولئك, أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حِسَّهَا لَا يَسْمَعُونَ حِسَّهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطس السماء كطي السجل للكتب.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 وما أوصلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِن أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ